بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئنور الله بأقابيل يريدون أن يطفئنور الله بأقابيل ويعب الله ويعب الله ويعب الله. الله إلا أن إسلام غريب بل سيعود فصبرا ويقين فانتصر سيعاقب ضربا وسيرقدّين التمكن بدأ الإسلام غريب بل سيعود فصبرا ويقين. فالنصر سيعقض ضربتنا وسيلقى الدين التمكين الله أكبر, أكبر, الله أكبر من هناك النصر وهو المرتجى الله, أكبر, أكبر, وهو المرتجى الله أكبر, أكبر الإسلام يعلو ولا يعلى متفائلون نحن متفائلون والمستقبل لهذا الدين المستقبل لهذا الدين لذلك نحن متفائلون متفائلون قد نرى القوة اليوم بيد أعدائنا والغلبة لهم في بعض الأمكنة لكن فالعزنا ويعود بنا مآل أعادين بكتاب الله سنهزهم وبصنصام وتآخين العز لنا ويعود بنا وكل مآل أعادين الله الله الله يجب أن نعلم أن جميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحر من كان الله حربا عليه فلا خوف منه ولا عمل باستمرار سلطانه كما جاء في الحديث القدسي من آدى لي وليا فقد آذنته بالحر ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم يريدون أن يستبدلوا بالإسلام قيما أخرى وتصورات أخرى لا تمت إلى الإسلام المناضل الأنيل بصلاك لا من قريب ولا من بعيد يريدون, يريدون أن تستريح الصهيونية العالمية وشريكتها الصليبية من هذا المناضل الأنيل لا لن نقشى أبدا صهيون ولن نركع لأعادين الله أكثر ولغير الله لا نحن الجبا لا ولن نخضع إلا للإله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن مؤمنين. ولذلك نحن متفائلون الله أكبر فشبابنا بخير وأعداد التائبين المنظمين إلى قوافل العائدين في ازدياد يوما بعد يوم الله أكبر متفائلون فتياتنا بخير فقافلات الداعيات انطلقت وركب في ركبها الملايين وسنظل بخير لأن شيبنا وكبارنا من آباء وأمهات يدعون بالليل والنهار لصلاح البنين والبنات ويدعون لنصرة هذا الدين سنظل بخير لأن الله معنا ولأننا مسلمون أنا بالدين كنا قبلة للعالمين قد طرقنا الأرض نهدي في الظلام الحائرين إن التفاؤل هو زاد النصر والنصر قادم لا محالة من يفت الكفر فينا الله من الله. ثبات المؤمنين الله. وَسَنَبَقَى فِي إِبَاءٍ فِي الْبَرَاياٍ نحن متفائلون متفائلون متفائلون, متفائلون تسجيلات الهجرة الإسلامية تدعو المسلمين في كل مكان للتفاؤل بنصرة هذا الدين من أجل كل الذي قلنا وذكرنا نحن متفائلون متفائلون لكن لا بد أن نعلم أن أمامنا كفاحا مريرا شاقا طويلا حتى ننقذ هذه البشرية في وسط هذا الركام والضياع متفائلون متفائلون, متفائلون لفضيلة الشيخ خالد الراشد هو نستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار عباد الله لم يكن اليأس والقنوط من صفات المؤمنين ولا ينبغي أن يكون من صفاتهم بل هو من صفات الكافرين كما قال الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لذلك يكثر الانتحار عندهم وبينهم بخلاف المسلمين الموقنين عباد الله إن اليأس والقنوق طعن في الإيمان واليقين وسوء ظن برب العالمين وشك في قدرة الله على تغيير الأمور والأحوال تناس هؤلاء أن مقالد الأمور بيد الله لا بيد المخلوقين وأن الأمر لله من قبل ومن بعد وأن الله إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون قال الله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فشتان بين المتفائل واليائس فالمتفائل صاحب ثقة ويقين واليائس صاحب شك وريبة من التفاؤل يولد الأمل ومن الأمل يولد العمل ومن العمل يولد النجاح ولقد عن القرآن ببث الأمل في النفوس اليائسة من خلال قصص الأنبياء الزاخرة بالمواقف التفاؤلية التي ينبغي تأملها والوقوف عندها اتعاضا واعتبارا فهذا يعقوب عليه السلام يرسم للأجيال كيف يكون التفاؤل طويل المدى فلقد فقد فلذة كبده يوسف أربعين سنة كما قيل ومع ذلك لم يزل متفائلا مؤملا عودته لقد كان الأمل يملأ جوانحه ومشاعره وكيانه ولم تؤثر السنون الطويلة على أمله وحسن ظنه بربه لقد كان يقينه بأن يوسف حيا وأنه سوف يجتمع به يوما ما ولقد تحقق له ذلك حتى بعد أن زاد البلاء بفقد الصغير بنيامين ورأول الأكبر الذي رفض الرجوع حتى يأذن له أبوه ما زاده البلاء إلا ثقة ويقينا وحسن ظن برب العالمين لكن اسمع ماذا قال يعقوب حين لاموه على ذكره ليوسف ت تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون سمعت فهمت رعك الله أعلم من الله ما لا تعلمون أي أرجو منه كل خير وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي أي أجازيه بحسن ظنه بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر وتأمل معي رعاك الله في قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهديني ما أروعها من آية وما أروعها من عبارات ما أجمل تلك الثقة وما أحلى ذلك التفاؤل تخيل الموقف لما جاء فرعون وجنوده وأجمعوا كيدهم وبغيهم وظلمهم وعدوانهم وأسقط في يد الضعفاء وقال بعض من مع موسى عليه السلام إنا لمدركون لا محالة هالكون لا فائدة لا نجاه لا نصر أحيط بنا وستقع الكارثة سيدركنا فرعون سيأخذنا سيقتلنا وسننتهي فجاءت كلمات موسى عليه السلام الواثقة كالغيث لتحيي النفوس وترسم الطريق إلى النصر فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي وكم يسر يجيءك بعد عسر يفرج كربة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي عباد الله عندما نقلب صفحات التاريخ قديما وحديثا فإننا نلاحظ وبوضوح بأن جميع العظماء والناجحين يملكون صفة بارزة وهي التفاؤل لذلك جاء من تعريفات القوة أنها التفاؤل وهي صفة لازمة للأقوية قال الماوردي فأما الفأل ففيه تقوية للعزل وباعث على الجد ومعونة على الظفر والنصر بالتفاؤل وحسن الظن قاد نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من انتصار إلى انتصار ووصل بها إلى بر الأمان والمواقف في حياته أكبر دليل وبرهان فلقد هاجر بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه من مكة في سواد الليل متخفيا حذرا وأهلها يحملون له العداوة والبغضاء ويسعون سعيهم للوصول إلى قتله والتخلص من دعوته فاستقبلته المدينة في وضح النهار تترنم من الفرح بقدومه وما هي إلا سنوات حتى دخل مكة فاتحا وأصبح من أحب الناس إلى أهلها يفدونه بأموالهم وأرواحهم ولكن منذ يوم الهجرة إلى يوم الفتح كم تحمل من الشدائد وكم مر به من الابتلاءات والصعوبات وهو مع ذلك يطلق أجمل عبارات الثقة واليقين والرضا عن رب العالمين ففي الغار ففي الغار وهو مطلوب حيا أو ميتا يقول لرفيق الدرب الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا ويقول له كيف أنت بإثنين الله ثالثهما ونستمع أحبتي لخبر سراقه ابن مالك الذي رواه البخاري عن خبر مطاردة في سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم طمعا في جائزة قريش المغرية التي رصدتها لمن يأتيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أو بأخبارهما روى البخاري بسنده عن ابن شهاب قال وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقه ابن مالك ابن جشعم أن أباه أخبره أنه سمع سراقه يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر ديه لكل واحد منهما لمن قتلهما أو أسرهما فبينما أنا جالس سراقة فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم من بني مدلج حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت سوادا بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت لهم إنهم ليس بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يريد أن يصرفهم عنهم حتى يناله تلك الجائزة قال ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي من ظهر البيت ثم أخذت رمحي حتى أتيت فرسي فركبتها فلا زلت أقطع الطريق حتى دنوت منهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فعثرت بي فرسي فخررت على وجهي منها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا أضرهم فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام حتى إذا اقتربت منهم ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فما كادت تخرج يديها واستوت قائمة إذا لأثر يديها عنان صاطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام مرة ثانية فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم فوقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك أجعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار الناس وما يريدون منهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يقبل إلا أنهم قالوا أخف عنا أي صد عنا الذين يطلبوننا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم ثم مضوا في طريقهم فلما أراد سراقه أن يرجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى قال سراقة كسرى بن هرمز قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وما هي إلا سنوات حتى تحققت تلك الكلمات وسقطت فارس والروم وأصبح ملكهم غديمة للمسلمين كلمات عظيمة قالها سيد المتفائلين صلى الله عليه وسلم ولا يقولها في مثل هذا الموقف إلا رجل عظيم تام مثقه بربه تخيل معي رجل مطارد بين الكهوف والجبال خرج متخفيا مطلوبا حيا أو ميتا استخبارات الجزيرة تطارده ثم يقول هذه العبارات قالها لأنه صلى الله عليه وسلم كان عارفا تمام المعرفة بالحق الذي معه وعارفا تمام المعرفة بالباطل الذي عليه الجاهلية والأهم أنه كان واثقا من أن هذا الحق لا بد أن ينتصر على هذا الباطل كما قال الله بل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون عباد الله إنما يكون التفاؤل الذي من علاماته الثقة والثبات في المواقف الحرجة وعند الأزمات تقول السير والأخبار أنه بعد الاتفاق الوثني اليهودي حاصر الأحزاب المدينة واجتمعوا عليها وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم والمسلمون أقل عددا وعدة وفي ذلك الضعف والليل والظلمة والرياح الباردة الشديدة في مثل تلك الظروف حفر المسلمون الخندق للتصدي لتلك الجموع الظالمة وبينما هم يحفرون بأيديهم مع جوعهم والظروف القاسية يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم صخرة لم تقوى عليها معاولهم وفؤوسهم فينزل بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه ويشمر عن ساقيه وساعديه ويهبط إلى الصخرة فيأخذ المعول ويقول بسم الله ويضرب ضربة فيكسر ثلث الحجر ويقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمراء من مكاني هذا ثم يقول بسم الله ويضرب أخرى فيكسر ثلث الحجر فيقول الله أكبر أعطيت مفاتيح العراق والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصورها البيضاء من مكاني هذا ثم يقول بسم الله ويضرب ثالثة أخرى فيقلع بقية الحجر ويقول الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا في أحلك الظروف وأسوأها وقد بلغت القلوب الحناجر من شدة الخفقان والفزع وظن البعض بالله الظنون وابتلي المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا وفضح المنافقون ومن في قلبهم مرض وسط كل هذا يبث صلى الله عليه وسلم روح التفاؤل بين أصحابه يذكرهم بوعد الله بالنصر والتمكين ينعش أنفسهم بذكر الجنة والنعيم يشفي صدورهم بذكر حال الكفار المكذبين والمنافقين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ردهم بريح لم يتوقعوها وبملائكة لم يروها وقذف الله في قلوبهم الرعب فريقا يقتل المسلمون ويأسرون فريقا لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المآزق حرجا ومع ذلك تبدو عليه أمارات الإطمئنان وأن الله لن يتخلى عنه في تلك الساعات الحرجة وما أجمل الدعاء إذا خرج من القلب المضطر المليء بالثقة والإيمان منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم زلزلهم وانصرنا عليهم وما أجمل نداءات الاستغاثة وهي ترفع إلى رب الأرض والسماء يا صريخ المكروبين يا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي وكربي فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي أحزاب من الأمام يهود من الخلف منافقون في الداخل وما أشبه اليوم بالأمس بلغ الكرب والضيق والشدة مبلغا لا يصمد معه إلا من كان على مستوى محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب الأبرار عباد الله إن الذي يصنع الانتصارات الحقيقية ويبعث الأمن والاطمئنان في النفوس ساعة الروعي وساعة الخوف ليست كثرة الجيوش وقوتها فالقوة لم تكن بالضرورة قرينة النصر فهؤلاء هم أصحاب بدر رغم القلة والضعف انتصروا كما قال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وفي حنين مع كثرتهم وقوتهم فروا وهربوا لولا أن تدارك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقال الله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعدّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حني يوم فر الأصحاب وقف ثابتاً يردد أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فالذي يصنع الانتصارات هو العقيدة الراسخة والإيمان القوي بالله تعالى إن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه يصنع من الضعف عزماً ومن الخمول نهوضاً ومن الذلة عزاً ومن الشح كرماً الإيمان يصنع المعجزات ويأتي بأطيب الثمرات وتتحقق على يدي أهله الانتصارات والكرامات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في الدنيا من نعيم الجنة إلا حلاوة الإيمان. ليس في الدنيا من نعيم الجنة إلا حلاوة الإيمان. عباد الله، ولا تظهر حقيقة التفاؤل إلا في الشدائد وعند مراحل الضعف والابتلاءات. فليس المتفائل وصاحب الثقة واليقين من تنفرج أساريره. وينشرح صدره حين يكون الظهور والغلبة للإسلام والمسلمين إنما يكون التفاؤل والثقة واليقين عندما يسود الظلام ويشتد الظيق وتجتمع الكروب وتتكالب الأمم لأن المتفائل أمله بالله كبير وهو على ثقة ويقين بأن العاقب للمتقين المتقين وأن المستقبل لهذا الدين في مثل هذه الحالات من التقلب والأزمات يبدو الفرق واضحاً بين أهل الصدق وأهل الكذب فالصادقون تفيض قلوبهم دائما وابدا بالرضا عن الله والثقة بنصره والكاذبون يتساقطون عند المخاوف وينهارون عند الشدائد ثم لا تجد لهم وليا من دون الله ولا نصيرا ولكن حتى نتجاوز العقبات ونحل الإشكالات ونتخطى الانتكاسات ونحقق الانتصارات لابد أن نعرف أن للانتصارات أسبابها وأخلاقها التي من أهمها وأقواها شدة البأس ورجولة الأخلاق والصبر عند اللقاء فإذا صرفت الأمة إلى الله والأبت والمجون وتركت لأهل قنواتها أن يفسدوا أخلاقها ولمجانها أن يثيروا غرائزها ولسفهائها أن يضيعوا أموالها ولعابثيها أن يصرفوها عن حياة الجد والعمل والاستعداد كان حينئذ نصيبها الهزيمة المؤكدة مهما تبجحت بالأقوال وقرأت الطبول لابد على الأمة أن تعرف من هي وما هي وظيفتها عباد الله إن التفاؤل هو زاد المسير وزاد النصر والتفاؤل أدب نبوي فتفاؤلوا بالخير تجدوه وإن ما يصيب الأمة من رزايا ومحن ومصائب وفتن إنه إلا اختبار وامتحان وابتلاء من الرحمن والنصر قادم لا محالة والنصر قادم لا محالة كما قال الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولله حكم قد تخفى علينا ولكن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال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 والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال المطلوب عباد الله المطلوب هو التفاؤل الإيجابي ذلك التفاؤل الذي يساهم في تجاوز المرحلة التي تمر بها أمتنا اليوم مما يشد من عضدها ويثبت أقدامها في مواجهة أشرس الأعداء وأقوى الخصوم ليتحقق لها النصر بإذن الله التفاؤل الإيجابي هو التفاؤل الفعال المقرون بالعمل المتعدي حدود الأمان والأحلام التفاؤل الإيجابي هو المتمشي مع السنن الكونية أما الخوارق والكرامات فليست لنا ولا يطالب المسلم بالاعتماد عليها أو الركون إليها وإنما نحن مطالبون بالأخذ بالأسباب وفق المنهج الرباني والتفاؤل الإيجابي هو التفاؤل الواقعي الذي يتخذ من الحاضر دليلاً على المستقبل دون إفراط أو تفريط أو غلو أو جفاء والتفاؤل الإيجابي هو المبني على الثقة بالله والإيمان بتحقيق موعوده واعلموا عباد الله أن النصر مع الصبر فكونوا لله أقرب وبنصره أرغب وسيأتي النصر إن عاجلاً أو آجلاً ويومئذ يطرح المؤمنون وحينها أيضا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عباد الله ولا تهلك هذه الأمة إلا حين يبخل أبناؤها ببدل الأسباب لنصرتها فيريدون الأمل بلا عمل لذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهدك آخرها بالبخل والأمل الذين علموا علم يقين أن أمتنا بخير بإذن الله يرجى لها النصر يرجى لها النصر من الله ولو بعد حين وإلى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخرة والخيرية باقية في هذه الأمة مهما كانت الظروف والأحوال قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، فمهما بلغ الحال، والضعف في المسلمين، فإن الأصل في الإسلام العلو والسيادة والتمكين، فمهما بلغ الحال، والضعف في المسلمين، فإن الأصل في الإسلام العلو والسياده والتمكين، فلا نئص ولا نقنط من ضعف المسلمين حين من الدهر، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم باستمرار زيادة الإسلام فقال ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك وأهله حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا جورا والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم فالامل باق وامتداد سلطان المسلمين مستمر بإذن الله وها نحن نرى ونسمع كل يوم عن أفواج يدخلون في الإسلام في كل مكان وأصحاب العقائد الباطلة يتركونها إلى المعتقد الصحيح ولقد بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم ببشائر تذيب كل يأس وتدفع كل قنوط وتريح قلب كل فاقد للأمل في أبناء هذا الدين فقد قال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فشبابنا بخير فشبابنا بخير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 لأن الله معنا ولأننا مسلمون رد دائما أنا مسلم وأقولها ملء الوراء وعقيدتي نور الحياة وسعددي اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه لا يتحقق النصر إلا على أيدي المتقين عباد الله قد يكون للباطل جوله ولأشععه صوله أما العاقبة فإنما هي للذين صبروا والذين هم مصلحون والذين هم على ربهم يتوكلون فالأمة اليوم لا تريد الباكين العابسين المقطبين بل تريد العباد المخلصين العاملين الدعاة المصلحين والمتفائلين أطباء كانوا أو مهندسين نريد من يعمل بإخلاص عملا دائبا وجهادا في سبيل نصرة الأمة وإخراجها من ضعفها ونشر رسالتها التي ملأت الكون حقا وعدلا وأمنا لقرون طوال نريد من يقيم الدين بمعانيه الشاملة والكاملة في الاعتقاد والعمل والعبادة والأخلاق والآداب والسلوك والمعاملات في أعقاب معركة اليرموك الشهيرة وقف ملك الروم يسائل فلول جيشه المهزوم وقف يسائلهم والمرارة تعتصر قلبه والغيظ يملأ صدره والحنق يكاد يذهب عقله يقول لهم وي لكم أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم قالوا بلى أيها الملك قال فأنتم أكثر أم هم قالوا بل نحن أكثر بل نحن أكثر منهم في كل موطن قال فما بالكم إذا تنهزمون أمامهم فأجابه شيخ من عظمائهم إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويتناصفون بينهم هذه الخصال الرفيعة من جهاد وصوم وصلاة ووفاء بالعهد وإنصاف وغيرها هي التي انتقلت بأسلافنا تلك النقلة الضخمة من عتبات الله والعزة ومنات الثالثة الأخرى إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين حيث الأرواح المتطلعة إلى السماء والنفوس السابحة في العلياء هذه الخصال هي التي صنعت أبطالاً لا كالأبطال ورجالاً لا كالرجال خطوا بدمائهم الذكية الصفحات الأولى من صفحات هذه الأمة ولزال عندنا ولله الحمد من أمثال هؤلاء الرجال وهؤلاء الأبطال لذلك نحن متفائلون ولزالت الأمة رغم ما تعانيه تسطر صفحات من العز والثبات رغم كل المخاطر والتهديدات والخيانات لابد أن نعلم أن المقياس عند الله غير مقياس البشر فالله يجعل من الضعف قوة ومن القلة كثرة تأمل في قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين واسمع معي قوله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعافها بدعوتهم وصلاتهم وأخلاقهم ننصر بذلك المسلم المقيد بالأغلال المحبوس في الأقبية والمطارد في الجبال الفاقد للسلاح بدعوته وصلاته وإخلاصه ينصر الله هذه الأمة تأمل رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره عباد الله قد نرى القوة اليوم بيد أعدائنا والغلبة لهم في بعض الأمكنة لكن لا ننسى أن الله هو المتصرف بهذا الكون وعينه لا تغفل عن عباده المؤمنين ولن يرضى لهم الذلة والقهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين ومما يبعث على التفاؤل ويعيد الثقة في نفوس الأمة علمنا بأن الله يجعل في هذه الأمة في كل قرن سباقين في الخير لا يبالون بالمحن يتأسى بهم الناس كما في الحديث في كل قرن من أمتي سابقون ومن فضائل هذه الأمة ومن رحمة الله بها أن يبعث لها من يصحح لها المفاهيم ويسير بها على الجادة ويقودها إلى الهداية ويجدد لها أمر دينها بشر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها نعم عباد الله فإما أن يأتي الفرج على أيدي السابقين وإما أن يأتي على أيدي المجددين والكرب لا يدوم وربنا يقول إن مع العسر يسر إن مع العثر يسر ولا يغلب عسر يسرين ولا حرج في قلة الأتباع ولكن الحرج في التقسير في الأخذ بالأسباب عباد الله المطلوب منا أن نتواصى بالصبر على البلاء والثبات إذا وقع القضاء وأن نكون بشير خير ولا نكون نذير شر المطلوب منا أن نقول للمتشائمين بعد طول انتظار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم حينما اشتكوا من كثرة البلاء وشدته فقال لهم والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون المطلوب منا الثقة واليقين برب العالمين والثقة التي يريدها الله منا هي الثقة التي تحققت في أم موسى عمليا حين قال الله لها فإذا قفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فألقته في اليم ولم تخف ولم تحزن مع أن اليمة خطير على الكبير فكيف بالطفل الرضيع الصغير فلما أراد الله أن يمضي قضاءه وقدره ويذل الطغاة والظالمين جعل الله فرعون يربي موسى في قصره وأمام عينيه وهو لا يعلم أن هلاكه سوف يكون على يديه وهكذا تجري أجائب قدر الله كما قال الله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فإذا أراد الله أمرا أنظاه وسبب أسبابه، والله غالب على أمره، ولكن أتخر الناس لا يعلمون عباد الله إن هذه الحرب المشبوهة، إن هذه الحرب المشبوهة، والمعلنة على الإسلام لا تفقد الثقة في أن المستقبل لهذا الدين، فلقد صمد الإسلام على مر الدهور والعصور لما هو أعنف. وأقسى من هذه الضربات والهجمات الوحشية التي توجه لمواكب الصحوة التي أغاظتهم في كل مكان بل لقد واجههم الإسلام وانتصر وحافظ على الجماعات والأوطان وهو مجرد من السلاح إن الإسلام هو الذي حمل وطن الإسلامي هو الذي حمل وطن الإسلامي في الشرق من هجمات التتار ثم رد هجمات الصليبيين وردهم خائبين إن الإسلام هو الذي صنع الأبطال الذين حققوا الانتصارات حمية للإسلام فلقد صنع خالدا وابن تيمية وصلاح الدين وصنع المظفر قطز والملك الناصر وهو الذي صنع ابن عبد الوهاب الذي أرعبتهم دعوته الوهابية والإسلام هو الذي كافح في الجزائر مئة وخمسين عاما وهو الذي حافظ على أروبة الجزائر المسلمة حتى بعد أن حطم الغزاة مقومات العروبة المتمثلة في اللغة والثقافة فقام الإسلام يكافح الغزاة ويستعدي على الصليبيين ولا يحمي رأسه لهم لأنهم أعداؤه فأشعل الإسلام روح المقاومة التي قادها عبد الحميد بن بادس الذي صنعه الإسلام والإسلام كذلك هو الذي قاوم الاحتلال في السودان في ثورة المهدي الكبير وهو الذي كافح في برقة وطرابلس. ومن هنا خرج عمر المختار الباسل النبيل شيخ كبير تجاوز السبعين لكنه أثعب المحتلين لا عجب فلقد كان معلما للقرآن إن الذي صنعه هو الإسلام الذي صنع الأبطال الآخرين لقد كافح الإسلام وهو أعزل لأن عنصر القوة كامن في طبيعته كامن في بساطته ووضوحه وشموله وملائمته للفطرة البشرية وتلبيته إلى حاجات النفوس الحقيقية فطرة الله التي فطر الناس عليها إن قوة الإسلام تكمن في استعلائه عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب العباد وفي رفض التلقي إلا من الله ورفض الخضوع إلا لله روى ابن مسعود قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض النجاشي ونحن ثمانون رجلا ومعنا جعفر ابن أبي طالب وبعثت قريش خلفنا عمارة ابن الوليد وعمر ابن العاص مع هدايا فأتوه بها فقبلها وسجدوا له فقالوا إن قوما منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضه فأرسل إليهم النجاشي فقال جعفر لا يتكلم أحد منكم أنا خطيبكم اليوم فانتهوا إلى النجاشي فقال عمرو وعمارة إنهم لا يسجدون لك فلما انتهوا إليه قال جعفر زبرنا الرهبان يعني نهرنا الرهبان قائلين لنا أسجدوا للملك فقال لهم جعفر نحن لا نسجد إلا لله نحن لا نسجد إلا لله فقال النجاشي وما ذاك قال جعفر إن الله بعث فينا رسوله وهو الذي بشر به عيسى اسمه أحمد فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر إلى آخر كلامه رضي الله عنه الشاهد من الكلام نحن لا نسجد إلا لله الله أكبر لسان حالهم ولغير الله لا نحن الجباه لا ولن نخضع إلا للإله منه نرجو النصر وهو المرتجى إنه خالقنا جل علا في سبيل الله نحيا ونموت بحياة العز أو موت الفداء وإذا ما فتف الدعي إلى نصرة الإسلام لبينا النداء نعم عباد الله إن قوة الإسلام تكمن في استعلائه بأهله مهما كانت الظروف والأحوال لأن الله قال لأهل الإسلام ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين من أجل هذه الخصائص يحاربه أعداؤه لأنه أي الإسلام يقف لهم في الطريق يبدد أحلامهم الاستعمارية الاستغلالية ويمنعهم عن الطغيان والتأله في الأرض كما يريدون من أجل هذا يطلقون على الإسلام حملات القمع والإبادة كما يطلقون عليه حملات التشويه والخداع والتضليل ويتهمونه ويتهمون أهله بالإرهاب والتطرف والتشدد إلى غيرها من الاتهامات الباطلة يريدون أن يستبدلوا بالإسلام قيما أخرى وتصورات أخرى لا تمت إلى الإسلام المناضل العنيد بصلة لا من قريب ولا من بعيد يريدون أن تستريح الصهيونية العالمية وشريكتها الصليبية من هذا المناضل العنيد الذي ظنوا الذي كلما ظنوا أنهم قدروا عليه عاد إليهم بقوة ومن جديد وصدق الله حين أخبرنا عنهم وعن أعوانهم يريدون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفراههم ويعب الله ويعب الله ويعب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن يقيننا الذي لا يتزعزع أبدا هو أن المستقبل لهذا الدين لذلك نحن متفائلون ومستبشرون فالبشرية في حاجة الإسلام والإسلام ليس في حاجة أحد. فالبشرية في حاجة الإسلام والإسلام ليس في حاجة أحد. ولسنا في حاجة لتأكيد هذه الحقيقة. إن معرفتنا بالحق الذي معنا ومعرفتنا بالباطل الذي يدعون إليه هي التي تجعلنا على ثقة ويقين أن العاقبة للمتقين كما يجب أن نعلم أن جميع أعداء الإسلام. واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب ومن كان الله حرب عليه فلا خوف منه ولا عمل باستمرار سلطانه كما جاء في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يكفينا من البشارات قولي رب الأرض والسماوات ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. يكفينا من البشارات تلك البشرى العظيمة في حديث تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر لكن قبل أن يتحقق الوعد ويتحقق الانتصار لا بد أن نعلم أن أمامنا كفاحا مريرا شاقا طويلا حتى ننقذ هذه البشرية من وسط هذا الركام والضياع أما رأيتم الذين يسجدون لغير الله وحتى نكون أهلا للانتصار لا بد أن نستعد بأن نرتفع إلى مستوى هذا الدين نرتفع إلى مستوى في حقيقة إيماننا بالله وفي حقيقة معرفتنا بالله فإننا لن نؤمن به حق الإيمان حتى نعرفه حق المعرفة، ولا بد أن نرتفع بمستوى عبادتنا لله، لا بد أن نرتفع بمستوى وعينا بما حولنا وبالأخطر التي تهددنا. إنه كفاح مرير وكفاح طويل، لكنه كفاح بصير وكفاح أصيل. والله معنا ولن يترنأ أعمالنا. من أجل كل الذي قلنا وذكرنا، نحن متفائلون. من أجل كل الذي قلنا وذكرنا. نحن متفائلون أن العاقبة للمتقين وأن النصر للمؤمنين أخيرا عباد الله حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الناس لا خير فيهم فقال ثلاثة لا تسأل عنهم فذكر منهم ورجل في شك من أمر الله وقانط من رحمة الله لذلك فإن الأمة التي نخرها الشك ونهشها القنوط لا يرجى خيرها ما لم تستعد الثقة واليقين وتحسن الظن برب العالمين فحسن الظن هو المصباح الوهج في ظل اشتداد ليل المشكلة واعلم عباد الله أن الذي يقرر المصير هو الله وليس فلان أو فلان فمقاليد الأمور بيد الله يقلبها كيف يشاء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن واعلم أنما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، فلا بد للليل أن ينجلي ولا بد للغثاء أن يذهب جفاء، ولا بد لما ينفع الناس أن يمكث في الأرض ويمضي قدر رب العالمين في أن تكون الآقبه للمتقين والأيام دول بين الناس وشأن البشر الصعود والنزول. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل السنبلة. تميل أحيانا وتقوم أحيانا المهم أنها تقوم المهم أنها تقوم يوما ما وتلك سنة كونية وهذا اليوم آت لا محاله. إذا توفرت الأسباب والعاقبة للمتقين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشركاء والمشركين وانصر عبادك الموحدين اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا وأصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين انصر إخواننا في العراق في فلسطين في كشمير في الفلبين في أفغانستان في السودان وفي كل مكان كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم انصر من نصرهم اللهم منخذل من خذلهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم من سعى في فكاك أسرانا ففك رقبته من النار لن فت الكفر فينا من ذبات الممنين وسنبقى في إبائ شامخي وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج الفني الأستاذ أحمد سامي أبو حمزة متفائلون متفائلون متفائلون من إنتاج تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. المملكة العربية السعودية. تفرط صفر ثلاثة ثمانية فأكس رقم ثلاثة ثمانية هذا, الشريط هذا الشريط قد حوى درراً, دُرراً بأذن السمع, السمع, السمع ملحوضاً. لذا قلت ملحوظة. تنبيهاً حقوق, حقوق الطبي محفوظة. هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الافداع برعاية موقع قابلة الدائية قافلة, قافلة, الدائية. قافلة الدائية. الدائية في قافلة الدائية مجموعة ضخمة من المقالات القيمة التي تلامس حاجات الفتاة الروحية والنفسية تتلألأ بينها كلمات لمجموعة من المشايف والأستاذات الفاضلات فزورينا وضعي يدك بأيدينا لنحقق معا هدفا السام تصحيح مسار الفتاة المسلمة في الشبكة في العنكبوتية قافلة الدائية بإشراف فضيلة الشيخ خالد ابن محمد الرشيد. هذا العمل برعاية إعلامية من شبكة الطلاع الإسلامية www.altlaa3.com. الان, ال ال ال ال الآن في تسجيلة. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم قد تقدم, تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. ابو غريب جيل كهوارهه س وقطا موك كهوارهه س يوا برع انتخاري وعلماء المسوال الجديد مما تدوين القران بطريقه عن احتجاجهم على اساءه التعامل مع المصحف الشريحه الشريحه في, الشريحة في, الشريحة. في كفر ومبالات فروض في كل مكانته شهوات وفيت نشوبها أميل عن الحقون الى الافاف وظلم في بعد عن منهج رب العالمين اجبل الفتن واول في دجل مخن زمنا من الاثمنه عاد فيه الإسلام غريبا كما بدا عاد وصف الحق فيه غريبا كما بدا ان ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا حب التعظيم والرئاسه وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مفتوعا صريعا غدره ابليس صعد به إلى اعلى درجات العباده اكثر الناس مجرعه وذئاب مختلسه وسباع ضائعه وثعالب ماكره, ماكرة اجبل الفتن واول في أعداء أصبح جلمحني الله أصدقاء, أعداء أصدقاء أعداء ما كان الله قال ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء ما كان الله قال اخذوا اليهود والنصارى أولياء احذر احذر من كلامهم المعسود ومن كلامهم الذي يغيرون فيه الحق إلى الباطل اثبتوا أيها الغرباء اثبتوا أيها الغرباء واعلموا أن القابض على دينه كالقابض على الجن اثبتوا أيها الغرباء واعلموا أن الله أعد للثابتين من الغرباء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا ناء وشطت به أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكم ضحكات الزمان تبكي الغريب وعيون السنين ترز الغرباء أولئك هم الغرباء الغربا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة الغربا. إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء هؤلاء هم الغرباء الغربا. هكذا والحياة مر مرير هكذا والزمان يحب كئيبا والجهاد عادا رمادا والغرباء الذين يصلحون اقتذا فسد الناس الغرباء أهل غيرة ودعوة وإصلاح وليس بيائسين ولا مستسلمين للواقع الفاسد. أحذر الغرباء من فتة الشهوات التي تطم وتصو وتجعل كثيرا يتنازلوا وينغمسون في زخن في الحياة الدنيا وملذاتها أحذر الغرباء من اليأس والقنوم من ظهور الحق وانتصاره أمام تكالب الأعداء وتسلطهم على أهل الخير بالأذى أحذر الغرب من العجلة وقلة الصبر على الأذى مما يؤدي إلى التسرع والاستدام مع أهل الفساد دون مراعاة للمصالح والمخاصر فينشأ من جراء ذلك فتنة أشد وفساد كبير عباد الله مهما طال الليل فالفجر قريب ومهما سود الظلام فالله سميع قريب مجيب والمستقبل للإسلام والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحينها سوف يعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون لله أمر من قبل ومن ويومئذ يفتح المؤمنون ويومئذ يفتح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ينصر من يشاء وهو العزيز الوحيد الله وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده كنا أكثر الناس لا يعلمون تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم الغرابة لفضيلة الشيخ خالد الراشد الآن في تسجيل بسم, بسم الله الرحمن الرحيم اتصلت علي إحداهم تقول نحن في خطر نريد أن نعفع أمسنا بس ادعو لي يا شيخ أسعى الله أن يسر الأمور اتصلت علي بعد حين باكية قائلا تقدم لي حافظ للقرآن ذو خلق وأدب عظيم يشهد له القاس والداني رده أبي, رده أبي قائلا أنا لا أعطي هذا اقصع الأحلام والله لا أزوجك إلى قاس عضري وشارب خمر ولا أزوجك لحافظ القرآن اتقل هذا حكم الجاهلي <تصفيق> أفحكم الشاهلية يبقون انصحوا أبي. انصحوا أبي يرد الخطاب عني وأنا والله في, خطر, خطر, والله في خطر, خطر, خطر. خطر كنت صغيرة في السن حين تقدم لي الخطاب فردهم أبي أريدها أن تكمل تعليمها تخرج أريدها أن تكمل الوظيفة لا زال الخطاب يتقدمون وهو يردهم عني بلغت الثلاثين وبدأ الخطاب يقولون عني. حرام علي بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم حتى بلغت الأربعين فجاءت الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد ساعات الاحتضاء في تلك الأحضار تذكر الأب ذلك الظلم الذي ألقاه على تلك الفتاة فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظة قالت هو إخباتي أمها وجدات وأنا بين الجدران الأربعة والله لن أسامحه مت غير يا الله. والله لن أدعو ولن أستغفر لك وإذا وقفت أنا وأمام الله فسأخاصمك أمام الله حرمتني حقا من حقوقي تقول تطول الليالي وتعي الأماني ورود المحالي وعصف الشعور يدر الدموعا ويدعو أوار الأسال اشتعالي أعذار الله تعتبر البيوت بصغر الفتيات أريدها أن تكمل التعليم والله لو تكلمت الصغيرة وما ردها إلا الحياة لقالت لأبيها أريد الزواج أن أميتها رجل صالح وبيت صغير تأوي إلى ذلك الرجل ويأوي إليها أردت نتيادا الشمع. ما الضابط للرجل حين يتقدم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجون الشاب اليوم لا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن دينه يقال له ابن من وممن وما هي وظيفة وضعنا الدين في آخر الدرجات إلا تفعلوا تكم فتنه في الأرض فتاه العدد دوج الشباب غلاء المهور آلاف مؤلفة من أين للشباب مئات الالاف من الرياضات يسرقون هم يمشون الى السنم ونحن السبب دفعناهم إليه حرام عليكم عين الشباب اينهم تعذ الشباب تزوتون احفظ الفتيات في كل مكان اولاد السفاح في كل مكان على ابواب المساجد المزابل والقمام ما أعراضنا تنتهك شبابنا حاجة. لا يجدون ما يسد حاجة فهم فتياتنا في الأفضاء كاسيات عاليات أمور الزواج يسر أمور الزواج تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم زوج الشباب لفضيلة الشيخ خالد الراشد اللهم من يسر على الشباب فيسر عليهم ومن عسر عليهم فرده إلى الحق يا رب العالمين الآن الآل، الآل، الآل، الآل، الآل في التسجيل أشهد أن محمد رسول الله تلك اللحظات هي اللحظات الأخيرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذاك نفسي يا حبيب القلب يا يا حبيب القرم انتهى الأجل يا رسول الله انتهى الأجل يا حبيب الله وفي ذاك روحي يا حبيب الله النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يا ملك الموت أقبل يا ملك الموت أقبل يا ملك الموت, يا ملك الموت, يا ملك الموت, يا ملك الموت ويقبل ملك ويقبل ملك ويقبل ملك الموت ليُعالج أطهر الروح على ظهر الأرض وجهي يقيك الترب له في ليت غيبت قبلك في بقيع علم يا محمد يا رسول الله فديناك بآبائنا فديناك بأمهاتنا فديناك بأموالنا فديناك بأنفسنا يا رسول الله محمد رسول الله كان يضع يده في الإناء ويمسح وجهه ويقول لا إله إن للموت لسكرات رسول الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت وينادي, وينادي ملك الموت على روح المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ارجع إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان ارجع يا روح محمد بن عبد الله ارجع إلى ربك راضية سقطت يده عليه الصلاة والسلام على الأرض، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه قد مات، فخرجت تبكي ودصر. مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله. مات رسول, الله رسول الله يا عين عبارة ولا لأنك اتدهر دمعك يجمدي وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمدي فجودي عليه بالدمور قد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضي لم يا أبا, يا أبا بكر يا أبا بكر قد كنت في الأمس القريب تدخل على سيد الخلق وحبيب الخلق ويضحك لك ويتبسم لك وأنت اليوم تدخل على عثمان المسجد يا أبا بكر ومات رسول الله كشف الغطاء عن وجه الطاهر الشريف وجلس على ركبتيه أمام الحبيب وقبله بين عينيه وهو يبكي رضي الله عنه وقال طب تحيا وميتا يا رسول الله ثم بكى الصديق رضي الله عنه وقال وآسفيا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 أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْخَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وحان وقف أول صلاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال رضي الله عنه فلما جاء عند قوله أشهد أن أشهد أن محمد الرسول الله بكى بلال رضي الله عنه ولم يستطع أن يكمل الأذان فبكى الناس أجمعين وضجت المدينة بالبكاء جزعا على المهدي أصبح ساويا يا خير من وطئ الحصار لا تبعدي حدث جلل اهتزت له مشاعر الصحابة وحزن كبير أصاب المسلمين في كل زمان ومكان ينقل لنا هذا الحدث صديلة الشيخ محمد آل عاطف الشهري يوم أظلمت المدينة لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء والآن أيها الأحبة في الله نترككم في يوم لا كالأيام يوم أظلمت المدينة الآن في التسجيل بسم الله الرحمن الرحيم في هدأة الليل رجل يبكي ويدعوه إنه نبي الله زكريا هناك دعا زكريا ربه قال رب بليم من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وكذلك دعو الصالحين في كل زمان ومكان دعاء وسل وتضرع للرب الرحيم الله أكبر وكان الله يرى مكانه ويسمع دعاءه فنادته الملائك وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بشر رب أن يكون لي غلام بشر قد بلغني الكبار وامرأتي عاطر قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء نعم سبحانه خلق آدم من تراب وخلق عيسى بدون اب رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية رب اجعل لي آية قال آيتك على تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء الهجرة للإنتاج الآلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم ترتيل عطر مبارك لسورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون